والان مع الشريطه الرابعه عشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بعد عن ابي الله عنه ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم اوصني قال لا تغضب ردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين عن نبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فرد مرارا قال لا تغضب هذا الحديث فيه تنكير اسم الرجل وعدم تعيينه أن رجلا هذا التنكير قد يكون لمقصود وذلك أن عجوبة النبي صلى الله عليه وسلم للسائل تكون بحسب حاجته إلى ذلك في الغالب فالبعض يأتيه ويسأله عن أفضل الأعمال فيخبره بأنه الجهاد في سبيل الله والآخر يخبره ببر الوالدين وهكذا تتنوع الأجوب بحسب الحال ومجموع الأجوب أيضا يدل على تنوع الحكم بحسب تنوع الأحوال والنبي صلى الله عليه وسلم سأله أقوام عما ينصحهم ويأمرهم ويوصيهم به فكان تجربته مختلفة فذاك الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم مع أن الاستقامة تجمع أبواب الخير كله ومن جملته ترك الغضب لكن يبدو أن هذا الرجل حاجته للإعراض عن الغضب أوكد من غيره لذلك جاء الجواب له بنفس الجواب الأول يقول فردد مرارا يعني لما أجابه النبي صلى الله عليه وسلم قال أوصني يريد غير ذلك قال لا تغذب فقال أوصني يقول له النبي صلى الله عليه وسلم لا تغذب فكانه أراد وصية أخرى غير هذه وقد أدركها من الأمر الأول لكن التكرار يدل على أمرين على حاجة الرجل إلى هذا الأمر العظيم وعلى عظم هذا الأمر الذي أمر به وهذا مستفاد من تكراره ومستفاد من قول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني لأن الوصية لا تكون إلا في أمر مهم الوصية لا تكون إلا في أمر مهم والغضب أيها الإخوة فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنها جمرة من نار يغضفها الشيطان في قلب العبد إذن الباعث على الغضب منه هو الشيطان هو الشيطان ويدل لذلك أيضا ما جاء في الصحيح أن رجلين استباء في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فقال نبي صلى الله عليه وسلم أما إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجب لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقال له الصحابة قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال أهو مجنون انا استغلق عليه العمر لماذا لأن الغضب هذا يجب فوران الدم ويذهب بلبب الرجل وصفاء ذهنه وإدراكه وعقله فيقع منه ما لا يحمد شرعا لذلك قال علماء الغضب جماع الشر وضد الغضب السكينة والاعتدال وكضم الغير لأن كضم الغير يعني وجد وجد دواعي الغضب والهيجان وفواران الدم والخروج عن حد الاعتدال في الأمر الوارد على العبد ولذلك أثنى الله على الكاظمين الغيظ قالوا الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسن فكظم الغيظ من أعظم الإحسان ويجاز الله سبحانه وتعالى من كظم غيظه بأن الله سبحانه وتعالى يزيده عزة ورفع من كظم غيظا وهو قادر على ينفذه كساه الله من حلل الجنة يوم القيامة لماذا لقوله وهو قادر على أن ينفع. يعني ما المانع له من انضاء غيظه والمضي في الانتصار لنفسه هو تقوى الله عزيزه فقوله وهو قادر بخلاف العاجز فقد يغضب الرجل لكنه يكون عاجزا عن انضاء غضبه إذا كان في من هو أقوى منه أو في صاحب السلطان أو نحن ذلك لكنه القادر ويملك نفسه فلا شك أن هذا ملك نفسه طاعة وتقوى لله عز وجل وهنا أمر آخر وهو أن الغضب الذي يكون من العبد له بعثان باعث نفسي يعني انتصار للنفس وباعث الانتصار لدين الله سبحانه وتعالى كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يغضب لنفسه لكن إذا انتهكت حرمات الله رضب لحرمات الله صلوات الله وسلامه عليه فلابد أيضا أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يكون غضبنا لله وفي الله كما أن حبنا لله وفي الله فكذلك نغضب إذا انتهكت حرمات الله خلافا لمن يغضب إذا ظلم هو أو أخذ ماله هو أما أن تشاع الفاحشة في الذين آمنوا أو أن يظلم المسلمون عامة فلا يكترث لذلك لأنه ما أصابه الضر فلا شك أن هذا ما غضب لله سبحانه وتعالى ولكن غضب لنفسه وإن كان ما أخذ منه أو ما حصد فيه مظلمته هو مما من الباطل والذي لا يرضاه الله عز وجل شرعا لكن لا بد أيضا أن يكون تكون إراداتنا تبعا لأمر الله سبحانه وتعالى لذلك جاء بالحديث الذي حسناه النووي لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به فغضبك وحبك وانتصارك كله لله وفي الله فتغضب لله ولا تنتصر لذاتك ولا تنتصر لشخص ولذلك أثن الله عز وجل كما ذكرنا والكاظمين الغيض والعافين والناس قال والذين, والذين إذا غضبوا هم يغفرون فأيضا يملكون أنفسهم عند الغضب <تصفيق> وهذه هي حقيقة القوة والشجاعة والشدة لأن النفس وجد فيها المهيج الذي يوجب لها الخروج عن حد الاعتدال ويوجب تشبهها بالطبيعة الشيطانية لأنه لما قال نبي صلى الله عليه وسلم لو قال أعوذ بلهم الشيطان رجيم لذهب عنه ما يجد في إشارة إلى أن هذا الشيء من الشيطان ذلك تجده تنتبخ أوداجه ويحمر وجهه ويعلو صوته كل هذا خروج عن الاعتدال وكل هذه أيضا من أسباب الوقوع في الخطأ والزلل والإثم والمضرمة وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب هذا هو الشديد أما الذي يهيج عند ورود أوائي الأمور عليه وتستفزه ولا يملكها وتملكه هذا لا شك أنه ليس بشديد خلافا لما هو قد يكونوا عند بعض الناس يران ذلك من الشدة لا الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب كذلك ايضا اخبر النبي صلى الله عليه وسلم وارشد الى الوضو حال الغضب لماذا؟ لان ذكرنا ان الغضب جمرة من نار يقضفها الشيطان في قلبها. ماذا قلبها والنار ماذا يطفئها؟ الوضو كذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي غضب قال اذا كان قائما فليجلس وإذا كان جالساً فليتضجع لماذا؟ لأنه أبعد عن مباشرة أسباب الانتقام وأسباب الهيجان وخروج الأفعال عن حد الاعتدام ذلك يسمى الغاضب يسمى مغلق عليه لماذا؟ مغلق عليه لأنه لأن الغضب ذهب بلبه وعقله فهو لا يدري ماذا يخرج من رأسه اما من قول واما من فعل طبعا هذا الذي يغلق عليه في هذه الحالة بعضه للعلم لا يرى لأفعاله أثرا. لا يرى لأفعاله اثراء وجاء في حديث لا طلاقة في اغلاقه طبعا هذا الغضب الذي لا يعقل معه ما يخرج من رأسه لكن الغضب الذي يكون يعني معه ادراك لما يقوله فلا شك انه هذا ما يتحايل به بعض الناس الذين صدرت منهم عبارة الطلاق ويقول انا مغلق علي ما كنت اقل يعني يكون الرجل معلوما بسيرة انه اذا غضب نسر الله العافية يغلق عليه يهذي بما لا يدري ولا يعرف ماذا يقول وهذه سيرة اما رجل يعني ليس معهودا ولا معروفا بهذا لكنه طلق في حال زعله فاتى الى القاضي او الى الشيخ وأتحايا العين وقال أنا مغلق عليه يتحايا هذا شك أنه باب خطير لأنه فيه استباحة بضع فيه استباحة بضع والواجب أن يصدق معه القاضي لأن القول قوله هو هو المطلب والقاضي أيضا لابد أن يسأل الزوجة وأيضا هناك دليل استدل به العلماء غير هذا الحديث في أن أفعال الغضبان الذي يغلق عليه لا يؤخذ فيها ما حصل من موسى عليه السلام. لما رجع موسى الى قومه فوجدهم عبد العجر اشركوا بالله وعبدوا العجر بعد ان هدوا الى الحنيفية السمحة كان في يدها الواحد توراه في نسختها كل شيء هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون فلما جاء موسى وجد قومه يعبد العجر فالقى الواحدة في يده غضبا طبعا جاء أيضا تفسير هذا هذه الآية في الحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك الحديث أبي هريرة وهو حديث صحيح قال نبي صلى الله عليه وسلم ليس الخبر كالمعاينة فإن موسى لما أخبر ما, ما صنع قومه بالعجل لم يصرع شيء فلما رأى ما صنع قومه بالعجل ألقى الألواح التي طبعا القاء صحاء في التوراة وفيها كلام الله لا شك أنه معصي وأنه ذم إذا كان على سبيل الاستهزاء والكراهة بهذا الشيء وأنه قد يكون إذا كان على سبيل الكراهة من الشيء اللي فيها الشبن لكن موسى ما ألقها كراهة لما فيها بل هو رسول الله وهو الذي بعث بهذه الشريعة لكنه صلوات الله وسلامه عليه لما رأى قومه وأشركوا بالله فأغلق عليه من هذا الغضب فألقى الألواح في فيها دفن لذلك استنبط بعض المفسرين من هذه الآية أن أفعال الغاضب المغلق عليه كما بينا هذه غير معتبرة شرعا ولبن قيم رحمه الله تعالى رسالة في ذلك مطبوعة إغاثة الأهبان في حكم طلاق الغضبان رسالة بحثها بحث نفيس والله أعلم وصلى الله وسلم أنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وهو قادر على أن ينفذها من حللية طبعا إذا غضب الرجل لحرمات الله أيضا لابد غضبه يكون على صفة شرعية أيضا فما يغضب لمنكر ويقع منه منكر أعظم منه ربما إخوان كذلك ما يقع من منكر بحيث أنه يعزر صاحب المعصية أو يقيم عنه الحدوى وهو ليس بولي أمره أيضا غضبه لابد أن يضبطه بالشرع نعم يغضب هذا من باب دفع الصائل هذا من الشرع لكن يعني ما يكتلت حق غيره من أخوان المسلمين لكن يكتلت حق نفسه هذا هو اللي فيه هوا. سب الله عز وجل كفر وهذا لا يقال فيه من جنس فعل موسى لا. هذا خبيث هذا يجب أن يستتاب ولذي سب الله عز وجل إذا غضب يجب أن يستتاب وهذا كثير في أهل الشام قبح الله يعني أقوالهم هذه التي تخرج في حال الغضب هذا يجب أن يعزر هذا يجب أن يعزر ويستتاب الله عنه